نعز اللي غدا محتاج وكل ليل انضيى وسراج مدى منا الطلب قرآن نجي تحت الامر أفواج مدى الطلب قرآن نجي تحت الامر أفواج أبد ما في معنى ابدا ما في المو هموم في معقل يوم ابدا ما في المو هموم رب اللي كفل في عزم وعزوم رب اللي في عزم وعزوم في عزم وعزوم <تصفيق> يا زانا مننا بالسمى لا حرقمر قمر يا فينا <تصفيق> ومبد العاني يكفينا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 ila nadat ukhwatna ijob kil xotawina ida nadat ukhwatna ijob kil xotawina